صلاة القيام الصراط المستقيم صراط الذين أهمت عليهم غير المغطوب عليهم استكبروا في أنفسهم وعتوا حسوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محسورا وقدرنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا أصحاب الجنة يومئذ خير محسورا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالرمان ونسل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعق الظالم على يده يقول يا ليسني اتقدت مع الرسول سبيلا يا ويومي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 وكفى بربك هاديا ونطيرا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم قرآن هملة كذلك النتفت به مؤادك ورسلناه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا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 وعادا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تفرنا تشبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله الله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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِيُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَالِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَزَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْ وَوهو الذي جعلكَُّ مَسُباتَ وَهُو الذي جعللَكُم جعل الليلى لباسَهُ وََّ مَسُباتَ وَجَعل النَّه رَنثُاح وَوهوَ الذي أأَرتَ ل حَبُ شْر بَيْنَ يَذي رَرحمَتِ وَأَزَلنا مِنَ السَّم إما أَمقَفاح لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كبورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وَلَا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقرون فيها فئية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعفأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لداما الله الله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 طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 خير المغضوب عليهم ولا الظلين قال ألم نرفك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت هائلا وألمنا الظلين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 قال لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائه حاشرين يأتوك بكل سحال عليم الله الله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 مَا السَّحَرَةُ نِقَاتُ يَوْمٍ مَّعْدُوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَسْتَبِعُ السَّارِقَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَنَا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِذَاعُنَا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن نحن الغالبين قال نعم وانكم اي قال نعم وانكم الى اللمن المقربين قال لهم موسى القوما انتم مرقوم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون ان نحن الغالبون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 أن أسرق عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في الملائه حاشرين إن هؤلاء لشرتمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حادرون فأخرجناهم من جنات وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعَهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فأوحينا إلى موسى أن اضرر بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالصود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ أخذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون الله, الله أكبر الله أكبر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 تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ملرت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 All uh... right. رَبَّتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا رسول إِنِّي لَكُمْ رسول أمين الله أَمِينٌ فَاسْتَقِيمُوا وَأَطِيعُونْ وَمَا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 قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتترطون فيما ها هنا آمين فيك الناس وعيون وذروع ونقل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فاتين فافتقوا الله عَمَرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَتِّ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون وما أشألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوكل كيل ولا تكونوا من المخسرين وذلوا بالخصص ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفتدين واستقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاربين فأثبت علينا كتبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المشهدين الأقردين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الراحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نزلوا على كل ابّاك اثيم يلقون الجمع واكثرهم كاذبون والشع فَأَيْنَ <تصفيق> نَصْرُ الَّذِينَ أُنْفِعَ عَلَيْهِمْ وَأَيْرُ à l'année من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضوه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الصير فقال ما لي سأهيو بعد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ الى بقي يقيم ان وجد امرأ فجعلهم عن السدين فهم لا يهتدون الا يسجدون لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما Jesus. دون دون لدمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهذهاتكم تصرعون ارجع اليهم فلناسينا قَوْلُ النَّمِيمِ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ عَنَاتِ كَرِيمٍ قَدْ لَا أَنْ يَرْجُدَ إِلَيْكَ طَرْفُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عنده قال فإنما يشكر لنسه ومن كفر فإن رضي غني كريم قال نكر لها عرش هانا وظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء الصيل أهكذا وكشفت عن ساقش وقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نفجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد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 وعسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لنقول أن بوليه ما شهدنا مهل مهلك أهله وإنا لصابقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا يا خامس النار منه فطل لا بل تشؤرون الحياة الدنيا سنی ب وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ اللهم اهدنا فيمن هديه وعادنا فيمن آتيه فتولنا فيمن توليه وبارك لنا فيما أعطيه فقنا شر ما قضيه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعلم بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفور تحب العفو صعب عنا اللهم إنك عفو تحب العفو صعب عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو صعب عنا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما من منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعارك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين للشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا إلى ما تشف وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وعيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أن تستميع العليم وتب علينا إنك أن تستوى الرحيم واغفر لنا ولوالدين ووالدينهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله الله